بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شب الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس